العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه قصة ذي القرنين قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا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 نكره وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سبب الآيات من هو ذو القرنين هل كان نبيا هل كان رسولا هل كان ملكا هل كان ملكا, هل كان ملكا أم ماذا اختلف أهل التفسير في ذي القرنين فقيل كان نبيا وهذا ضعيف وقيل كان ملكا واستغربه ابن كثير رحمه الله فهو قول غريب جدا قال ابن كثير والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين قال ابن عباس رضي الله عنه كان ذو القرنين ملكا صالحا رضي الله عمله وأثنى عليه في كتابه وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرنين فقال لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا وصحى الحافظ بن حجر رحمه الله بسناد هذا الأثر في فتح البارك ثم إن بعض الناس قالوا إنه هو الإسكندر المقدوني الذي بنى مدينة الإسكندرية ولكن هذا قول باطل قال ابن كثير رحمه الله وإنما نبهنا عليه يعني على هذا القول لأن كثيرا من الناس يعتقدوا أنهما واحد وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطى طانيس وزيره أرسطو الفيلسوف فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير فإن الأول بالقرنين كان عبدا مؤمنا صالحا وملك عادلا وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا فإذا أرسطو كان كافرا قال فأين هذا من هذا أين في القرنين من الإسكندر المقدوني الذي كان وزيره أرسطو لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف يعرف حقائق الأمور هكذا قال ابن كثير رحمه الله وكذلك رجح الحافظ بن حجر أنه ليس الإسكندر فقال الحق أن ذا القرنين غير الإسكندر واستدل بعدة وجوه منها إيمان هذا وكفر ذاك لكن لماذا سمي بذي القرنين إذا عرفنا أنه عبد صالح ملك, ملك, عادل, ملك عادل وليس هو الإسكندر المقدوني. لماذا سمي بذي القرنين قيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين وقال واهب بن المنبه كان له قرنان من نحاس في رأسه قال ابن كثير وهذا ضعيف وقال بعض أهل الكتاب سمي بذي القرنين لأنه ملك فارس والروم فلقب بهذا وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض قال ابن كثير وهذا اشبه من غيره يعني هذا أقرب إلى الصواب من غيره من الاقوال وهو قول الزهري رحمه الله إذا اتسع ملك القرنين يمينا وشمالا أو شرقا وغربا فسمي بذل القرنين قيل إنه ملك الأرض أربعة اثنان مسلمان سليمان عليه السلام وذل القرنين واثنان كافران <تصفيق> <تصفيق> سسندر المقدوني وبخت نصر والله أعلم أما بالنسبة لهذه القصه فإن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عند القرنين إذا حصل سؤال من أهل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عند القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكره من التبعير إذا لن يقدم لهم كل التفاصيل وكل الأحداث وإنما سيقدم لهم أهم الأشياء التي فيها عبرة وعظه لهما وكلمة منه تدل على ذلك فليس هذا عرضا مفصلا دقيقا شاملا لسيره القرنين وليست القضية فيها تفصيل واستيعاب إنما الذي يعنينا هو مواقع العبرة والعظة ومواقف الدروس والدلالات والفوائد ولهذا فإن المسلم لا يبحث عن تفاصيل لا مستند صحيح لها، وإنما يكتفي بما عرضه القرآن الكريم والسنة النبوية. والتفصيلات التي أغفلها القرآن الكريم لا فائدة منها لنا ولو كان فيها فائدة لذكرها لنا، ثم لا سبيل لنا للوقوف عليها. بطريق صحيح فلماذا نتعب أنفسنا في الجري وراءها ومحاولة معرفتها انا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إذا أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه مكنه الله في الأرض من جميع ما يؤتي الملوك عز وجل فمثلا الملوك يؤتون جنوزا وأسلحة وآلات حربية ونحو ذلك من الأموال إذا كان عند ذي القرنين جنود جيش أسلحة أموال مكن له في الأرض والتمكين له أسباب إذا توافر القرنين توافر له أسباب التمكين ولذلك ملك مشارق الأرض ومغاربها. وجانت له البلاد وخضعت له العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم واتيناه من كل شيء من أسباب الملك والقوة اتيناه من كل شيء سببا وطريقا موصلا إليه فأتبع سببا وهذه في الحقيقة فائدة عظيمة جدا واتيناه من كل شيء سببا يعني فتحنا له الطرق للحصول على أسباب القوة، يسرناها له من علم وقدرة وآل وعقل، فأتبع سبب أي سلك السبل الموصله إلى تحقيق أسباب القوة والحصول عليها. إذا الله فتح له الطرق وهو سلكها، الله يسر له الأمور لتحصيل أسباب القوة وهو استثمرها. الله عز وجل أعطاه إمكانات واستعملها فأتبع سببه اتيناه من كل شيء سببه فأتبع سببه وهذه الحكمة أن الإنسان عليه أن يستثمر ما اتاه الله من أمور ليحصل على أسباب القوة أعطاه الله أسبابا موصلة واستعان بذلك على قهر البلدان لتخضع لحكم الإسلام والتوحيد وسهل الله له الوصول إلى اقاصي العمران ففعلا وصل إلى اقاصي العمران وعمل بتلك الأسباب هذه الأسباب التي ينبغي على من صارت بيده أن يستعملها لمرضات الله ونشر دينه لقد أخذ القرنين بالأسباب واستفاد مما منحه الله إياه منحه الله إياه من مظاهر ووسائل وطرق أحسن استغلالها وتوظيفها فأتبع سببا كثيرون الذين يمنحهم الله أسباب القوة لكن لا يستعملونها في طاعة الله إذا استثمروها وكثير منهم لا يستثمروا اصلا فعنده عقل لا يستعمله وعنده مال لا يستثمره وعنده طاقة بشرية تحته من أولاد وغيرهم أيضا معطلة لكسله وتواكله وتوانيه لا يستعمل هذه الأسباب فلا يؤدي به ذلك إلى النجاح وهذا درس بليغ ينبغي التوقف عنده والتفكير فيه اتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس نهاية الأرض من جهة الغرب المغرب وهل لها نهاية من جهة المغرب نعم اليابسة التي بعدها محيط نهاية اليابسة التي بعدها المحيط من جهة الغرب هذه نهاية هنا في هذا المكان لما نظر في تلك الجهة وصل إلى اقصى اليابسة من الجهة التي ما وراءها إن الماء ونظر في البحر وجد الشمس تغرب في عين حامية وجدها تغرب في عين حمئة فراءة فمعنى كلمة حمئة كثيرة وهي وهو الطين الأسود وكذلك فإننا نقول أيضا إن هذا الغروب للشمس في العين الحمئة في نظر العين البشرية يعني العين البشرية ترى الشمس تنزل في الماء إذا غربت لكن هي في الحقيقة لا تنزل في البحر لكن إذا نظرت إليها وهي تغرب وأنت تنظر إلى البحر وهي في جهة البحر ماذا يتراءى لك أنها تنزل في الماء فهذا معنى وجدها تغرب في عين حمئة، يعني فيما يتبادر للعيان فيما يراه الشخص في المشاهدة البشرية في عينه المجردة سيراها كأنها تغيب في الماء ووجد عندها قوما في تلك الجهة من أقصى المغرب إما للعين وجد عندها قوما كانوا كفارا فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم فقال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة عذبهم بالقتل إن أردت أو اتخذ فيهم أمرا حسنا لدعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع فاختار ذو دعوتهم إلى الله لكن الذي يتمرد أما من ظلم فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه فيها عذابا نكرا منكرا فظيعا بنار جهنم عندها قومه أم من أمم الأرض العظيمة وكان الله قد مكنه فيهم وحكمه فيهم وأظفره عليهم وخيره بين أن يقتل ويصبب أو يمن ويفدي وهكذا اختار أسأل الدعوة بالحسن أولا لكن الذي لا يستجيب سيكون مصيره القتل وأما من آمن تابعنا على الدعوة ودخل في الدين وحد الله عبده لا شريك له فله جزاء الحسنى في الدار الآخرة بدخول الجنة وسنقول له من أمرنا يسرا بالنسبة لنا في الدنيا معروفاً وهذا يدل على أن ذي القرنين كان ملكا عادلا صالحا مؤمنا بالبعث والحساب والجزاء وأنه يعلم أن القضيه عند الله في النهاية عذاب أو نعيم وهذا معناه أنه يسعى في مرضاة ربه ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراء قوم متخلفين جدا ما عندهم لا بيوت تقيهم من الشمس ولا لباء ملابس عرات وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا فليس عندهم أي تمد لا يعرفون البيوت ولا, ولا, ولا صناعة الملابس كذلك معناه ثم أتبع سببا كذلك حتى إذا حتى إذا بلغ مطلع الشمس فهو إذن أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس كما أتبع سببا حتى بلغ مغربه وقد أحطنا بما لديه خبرا أحطنا بما عند مطلع الشمس علما لا يخف علينا علما بالخلق وأحوالهم والناس الموجودين هناك والأمم وأنواع البشر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قوله أتبع طريقا ثالثا معترضا بين المشرق والمغرب لا هو في الشرق ولا في الغرب لا في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب حتى بلغ الجبلين العظيمين اللذين سج ما بينهما ووجد من دونهما من وراء هذين الجبلين أمة لا يكادون يفقهون قولا عند القلة فطمة وقلة فيلا وقلة تدبير لغه غريبة هم مجهولة قالوا يا ذا القرنين اشتكوا إليه شكوا حالهم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 فيعثون فيها فسادا ويهلكون حرفهم ونسلوا حموك الله كما ثبت في الصحيح ثبت في الصحيحين عن الأعداد الهائلة ليأجوج مأجوج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار من ذريتك يا آدم أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها طبعا هنا الصحابة أشففوا وصعب عليهم جدا إذا كان البشر تسعمية وتسعين واحد للنار واحد للجنة يعني هذه النسبة إذا ما, ما هو المصير فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام المشقة التي حصلت في وجوه أصحابه وهذا الحزن لهذه المعلومة الخطيرة جدا في نسبة أهل الجنة من أهل النار خفف ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج فإذا أردت أن تتصور هذه النسبة تصورا صحيحا فلا بد تدخل في الحسبة يأجوج ومأجوج طبعا يأجوج ومأجوج هؤلاء أعداد رهيبة جدا جدا هؤلاء أعداد إذا جاءوا إلى بحيرة الطبرية يشربها أولهم فيقول آخرهم لقد كان هنا مرة ما يعني أول القوم يشربون البحيرة كلها بحيرة الطبرية كلها يشربونها ولا تكفيهم ما تكفيهم بحيرة الطبرية تكفي فقط أولهم أما آخرهم فلا يجدون ماء يشربونه من هذه المحيرة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانت في شيء إلا كثرته هؤلاء الترك القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين اشتكوا لمن يأجوج ومأجوج وقالوا يفسدون علينا يخربون يقتلون ينهبون فهل نجعل لك خرجا اجره على أن تجعل بيننا وبينهم سجة هذا استفهام على جهة التوسل يعني هل نجعل لك يطلبون منه طلبا رقيقا بأدب على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني ردما والردم يجعل بعضه على بعض حتى يتصلوا بحيث لا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا من الثغرة التي بين الجبلين فأنت ترجمها وتسدها لنا بحيث أنهم لا يستطيعون العبور إلينا وفي هذه الآية جليل تفسر الله الفقهاء من أين يستنبطون الأحكام استنبط الفقهاء من هذه الآية أتدرون ماذا استنبطوا استنبطوا دليلا على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها أن سجن المفسدين في الأرض في السجون أمر مشروع والدليل تصرف بالقرنين فإنه بنى سدا حبس يأجوج مأجوج عن خروج للإفساد قالوا وكذلك من هو معروف بالفساد يخرج من بيته للافساد يخرب بين اثنين بين جارين بين زوج وزوجته بين اب وابنه بين يخرب علاقات تجاريه بين شريك وشريكه هذا بس يفسد فقط يتلف يعتدي يغصن قالوا هذا يفسد إذا ما يندفع شره الا بالسجن يفسد الدليل تصدر القرنين إن هؤلاء القوم المساكين الضعاف الذين عجزوا عن صد هجمات أجوج ومأجوج ولقوف في وجههم ومنع أستاذهم هؤلاء العاجزين عن الدفاع عن أرضهم ومقاومة المعتدين لجأوا إلى قوة خارجية إلى قوة ذي القرنين يطلبون منه حل مشكلاتهم والدفاع عن أراضيهم قوم الاتكاليون كسالة أو أن عندهم أشياء من التخلف وعدم القدرة ولذلك أوكلوا إلى ذي القرنين حل هذه مشكلة وطلبوا منه ذلك وما أشبه هؤلاء بعرب اليوم الذين يريدون من الأجانب أن يحلوا مشكلاتهم وعلى رأسها مشكلة فلسطين وأن يحولوها إلى الأمم المتحدة ومجالس الأمن والمؤتمرات الدولية ويلقون الكرة هناك ليلعب بهم فهؤلاء الذين يطلبون حل قضيتهم من أولئك ويقفون موقف المتفرد يطلبون الرحمة من من من الظالم الغشوم يطلبون حل المشكلة من من من الذي يعقده ويسومهم سوء العذاب فما هكذا تحفظ الاوطان ولا هكذا يصد اعتداء اليهود ولا هكذا تبطل المكائد. لقد اراد هؤلاء من ذي القرنين ان يقوم بالمهمه نيابه عنهم ويمنع الاعتذار وقالوا نعطيك فلوس اجره تعال دافع عنا فهل أقبل ذو القرنين هذه الاموال كلا وانما قال ما مكنني فيه ربي خير الذي مكنني فيه من أسباب القوة وجعلني فيه قادرا على المال والملك والجند والقوة وسائر الأسباب خير مما تريدون أن تبذلوه لي من الخرج فلا حاجة لي به لكن هنا تبرز الموهبة العظيمة لدى القرنين في استثمار الطاقات البشرية، وفي نقل الناس المتخلفين إلى ناس منتجين، وتحويل الناس الكسالة إلى ناس إلى قوم عاملين. قال فاعينوني بقوة، قوم استغروا معي، هيا أن غبار الكسل والنوم. اعينوني بقوة. ثم وضع لهم مخطط العمل. وطلب منهم طلبات محددة وأنت إذا أردت أن تنقل ناس كسالة من عالم الخمول إلى عالم العمل ليس فقط أن تخطب فيهم خطبة عصماء وتقول ألا تريدون العمل ألا تقومون يجب عليكم القيام النشاط وإنما تضع خطة وتطالبهم بالعمل بناء على هذه الخطة وهناك أهداف محددة آتوني زبر الحديد آتوا القطع اجمعوني قطع الحديد وذو القرين عنده قوة وممكن يجمع بالاستغناء عنهم لكن هو يريد أن يحول هذه الأمة الفاشلة هذه الأمة المتخلفة الكسولة أن يحولها إلى أمة منتجة تساعد وتعمل وتشتغل تنتج، ولذلك قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد، هاتوا قطع الحديد. راكموا بعضه فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين فإذا جمعوا قطع الحديد وارتفعت القطع بعضها فوق بعض وصارت ثوما كبيرا حتى ساوى بين الصدفين بين الجبلين إذا استغرى هذه ستة صار بين الجبلين كل قطع حديد حتى إذا ساوا بين الصدفين ساواهما اي الجبلين قال انفخوا هذه عمل آخر تؤجدون نارا لكي ينصهر هذا الحديد ويلتحم بعضه مع بعض وايقاد النار يحتاج إلى نفخ بالمنافخ حتى إذا جعله نارا اذا قال انفخوا انفخوا على قطع الحديث هذه بالكيران الكيران التي فيها ايقاد النار واشتعال نزيد من الاشتعال حتى إذا جعله أي هذا المنفوخ جعله نارا تتأجج، جعله نارا لقد وضع قطع الحديد ثم اوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى حمية والحديد إذا اوقد عليه ماذا يصبح كالنار حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرض عليه قطرا ما هو القطر النحاس المذاب وهذا النحاس المذاب سيغلف هذا السد الحديدي الذي صهر فكان قطعة واحدة التحم بعض ببعض من الحرارة ثم أفرغ عليه النحاس المذاب قال علماء المعادن إن الحديد المغلف بالنحاس المذاب سبيكه قوية جدا من أقوى السبائك التي يعرفها البجر إن اقتحام إن اقتحام جدار من حديد ملبس بالنحاس من أصعب الأشياء، فإذا أردت سبيكة قوية جدا، فإن هذا الذي علمه ذو القرنين لأولئك القوم المتخلفين هذا النحاس المذاب المصبوب على الحديد. آتوني أفرغ عليه فترا ما هي النتيجة النتيجة الوصول إلى سد عظيم غير قابل للاختراق فما استطاعوا أن يظهروا لم يستطيعوا أن يتسلقوه وينزلوا من فوق وما استطاعوا له نقبا لا استطاعوا ان يتجاوزوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ايهما اصعب ان يظهروه او ان ينقبوه أيهما أسهل طيب دعونا من هذا فما استطاعوا وما استطاعوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى استطاعوا أبلغ من استطاعوا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقل فإذا عرفت أن استطاع فيها مزيد قدرة على الصعب فمعنى ذلك أن النقد أسهل ولا أصعب أصعب فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا إذن هكذا سيكون الحال إلى قيام الساعة وظهور يأجود مأجود الذين يحفرون في السد كل يوم حتى يقول الذي عليهم ستحفرونه غدا إن شاء الله فينقبوه ويخرجون على الناس فينشفون المياه وتحدث المصائب العظيمة حتى يأذن الله بهلاكهم ولذلك إذا من يوم ما جعل هذا السد عليهم ذو القرنين ويجوز مجوز يوميا يحاولون حفر السد وكل ما فتحوا فيه فتحة صغيرة بعد ما يتعبون الحفر آخر النهار يرجعون للاستراحة فتنغلق باذن الله كل يوم يريدون أن يفتحوا فيها فتحة بعد التعب الشديد يذهبون للراحة فتنغلق بإذن الله وعليهم قائد فإذا جاء يوم خروج يأجوج مأجود حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فالشخص القائد منهم سيقول لهم غدا ستحفرونه إن شاء الله فلما يقول ان شاء الله سيحفرونه فعلا ويخرجون على الناس فماذا سيحدث اذا خرجوا على الناس وماذا سيكون حال المسلمين في ذلك الوقت الجواب يكون المسلمون قد انتهوا ليثوهم من الدجال والملاحم العظيمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي عيسى بن مريم ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إذن هؤلاء قوم من الصامدين المسلمين المحسنين أبلوا بلاء حسنا عيسى مكافأة لهم على ثباتهم سيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك بعد الانتهاء من الفاء من الفتنة العظيمة جدا بعد الانتهاء من قتال الدجال مع اليهود بعد الانتهاء من الملحمة الكبيرة والفتنة التي عمت الأرض الدجال والقضاء على الدجال بينما عيسى مع أصحابه المسلمين إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم لا يدان عن الاستطاعة فإذا متى يعرف كيف يعرف عيسى أن يأجودهم أجود خرجوا نقبوا السد وخرجوا عن العالم بوحي من الله بوحي من الله ويبعث الله يأجوج يقول الله لعيسى لا يداني لأحد لا استطاعة لأحد بمقاومتهم فحرز عبادي إلى الطور اذهب انت والمؤمنون معك يا عيسى كلكم إلى الطور جبل الطور متحصا هناك ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون كل طريق كل ممر في الأرض يأجوج مأجوج يخترقونه ويمرون عبره من كل حجب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم يعني في شدة وقلة في الطعام حتى يكون رأس الثور الرأس ما هو الفخذ الرأس خير من مئة دينار الدينار أربع غرامات وربع من الذهب مئة دينار يعني رأس الثور أحسن من نصف كيلو ذهب قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله بالدعاء وأصحابه يعني إلى الله بالدعاء فيرسل الله عليهم النغف على يا جوج مأجوج والنغف ديدان تكون بأنوف الغنم عادة مثل الديدان هذه الصغيرة تبعث على رقاب يأجوج مأجوج تتسلط عليها بأمر الله يأكلونهم البيجان تأكل, تأكل في رقاب يأجوج مهدود ولا يستطيعون خلاص فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة كلهم ولك أن تتخيل الأرض مليئة بجيف يأجوج مأجوج كلها من فتنة يجوز ومجود أنهم يرسلون بسهم إلى السماء بسهام فترجع إليهم مخضبه بالدم بإذن الله فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فتنة فيضعف الله الجيدان عليهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يقول المسلمون بعضهم لبعض من الذي يستطلع لنا ماذا حصل ليجوج مأجوج فيتطوع واحد من المسلمين يوطن نفسه على أنه ميت يعني فارع ميت بايع نفسه ليأذر الخبر قد يستطيع أن يخبرهم ما حصل ليجوج مأجوج أو لا يستطيع المهم أنه وطن نفسه على الموت وطلع اذا بالارض مملئه مملوءه بالجثث قال ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم ونتنهم فالارض الان صارت غير قابله للعيش عليها لان كلها مليئه بجثث يأجوج ومأجوج المنكثه فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله إذن يتضرعون إلى الله يدعون يطلبون يلحون <تصفيق> لتخلصهم من هذا التلوث الذي لوث الأرض كلها فيرسل الله طيرا كاعناق البخت كثيرة فتحملهم تحمل جثث يجود مأجود فتطرحهم حيث شاء الله يعني في البحر <تصفيق> ثم يرسل الله مطرا لأن الآن لابد لا لا من غسل الأرض بعد إزالة الجثث والديار. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. كلها يعني الماء هذا المطر هذا يخترق كل شيء حتى ناطحات فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفه ثم بعد ذلك يكون ما يكون من ظهور البركات حكم الارض الشريعة وحصول الخير العظيم والسلم تصبح الأرض كلها فيها سلام هناك يحدث السلام العالمي في ذلك الوقت إذن السلام العالمي في عهد عيسى عليه السلام قبل عهد عيسى عليه السلام فالجهاد ماض الى يوم الخيانه <تصفيق> ان هذه القصة العظيمة فيها تعليم العباد الأخذ بالأسباب وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للمؤمن في هذه القصة الانطلاق في الدعوه إلى الله شرقا وغربا كما انطلق بالقرنين يمينا وشمالا في الأرض يدعو إلى ربه يركب البحر يجتاز القفار هكذا ينبغي على الداعية لينشر دين الله للقرنين أراد أن يخضع العالم للشريعة للإسلام للتوحيد استثمار الطاقات في نصرة الدين درس واضح من قصة القرنين. إن البدء باللين والبدء بالدعوة قبل القتال هو المتعين إن الملك العادل متعفف عن أموال رعيته فهو قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، ما حاجة لي بأموالكم إن تعريف الآخرين ثمرة العمل ليعرفوا قدره مهم ولهذا قال ذو القرنين بتواضع يعني هذا درس التواضع ايضا أنه لما اكتمل المشروع العظيم لبناء السد. ماذا قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي فنسبه إلى الله لا إلى نفسه مصر هذا بذكائي بتخطيطي قال هذا رحمة من ربي ثم إن ذو القرنين مؤمن بالله اليوم الآخر ولذلك لما بنى السد قال فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا تذكرهم باليوم الآخر وما سيكون في آخر الزمان هذا ممكن يكون مثال على الصدقه الجارية لأن العمل الذي فعله ذو القرنين الآن منع الفساد عن البشر مستمر إلى الآن وبعد الآن إلى قيام الساعة صدقة جارية عمل سد منع الفساد كم ألف سنة كم ألف سنة فساد أجوج ما ممتنع عن البشرية بسبب السد الذي أقامه ذو القرنين وهكذا تتخلد هذه الشخصيات بجميل الثناء وجليل الآتار يتركون وراءهم آتارا حسنة لماذا قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين يثنون عليه في الأجيال المتأخرة وهذا الحديث فيه دليل على أن السلطان يجب عليه أن يحمل رعية كما قال القرطبي رحمه الله وفي هذه الآية طبعا القرطبي يتكلم الآن فين في الأندلس وكان النصارى قد اخترقوا بعض أماكن الأندلس وتسلطوا عليها واكتسحوا أسوار مدن إسلامية ودهموها ولذلك قال القرطبي في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفي عليهم وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم يعني بيت المال تحت يده ونظره <تصفيق> حتى لو أكرتها الحقوق وانفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم وعليه فصل النظر لهم يعني لو انتهى ما في بيت المال يقال الناس تبرعوا لبيت المال ان هذا البيت المال ننفق منه على تجهيز الفيوش وعلى شق الطرق وعلى اقامه السدود بثلاثة شروط قال القرطبي الأول الا لا يستأثر عليهم بشيء يعني ما يأخذ لنفسه ويتركهم الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم يبدأ بالمحتاجين ينفق عليهم بيت المال ثالثا أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم وهكذا ذو القرنين قال أعينوني بقوه واختموا بأنفسكم معي وكذلك فإننا رأينا في هذه القصة العفاف الذي تمتع به وكيف وضع الخطه لهؤلاء لتعليمهم واستثمر الطاقات البشرية وعلم الصنعة لأناس لا يحسنون الصنعة علمهم صنعة كاملة هذا. هذه القصة فيها درس للمسلمين كيف يأخذوا اسباب القوة فيها درس كيف يتغلبون على الغول اليهودي كيف أنه لا يجوز للأمة المسلمة بحال أن تقف عاجزه مكتوفة اليدين أمام الخطر الذي يتهددها إن, لأ إن اليهود مفسدون في الأرض نقول كما قال القوم إن يجوج وما يجوج مفسدون في الأرض فنقول إن اليهود مفسدون في الأرض فيجب الوقوف أمامهم فإن أسلحة الشد والاستنكار والشخوى ومناشدة محبير خير في العالم والشرفاء في العالم والطلب من الأجانب للتدخل لا يمكن أن يحل القضية إنما هو سراب وأوهام إن القضية ليست في مؤتمرات دولية ولكنها بجهاد في سبيل الله. ولا ينقذ الأمة إلا العمل الجاد الصائب الصحيح والأخذ بالأسباب أسباب القوة فأعينوني بقوة ونتعاون المؤمنون فيما بينهم وأن يكون هناك قيام لله بالجهد المطلوب. أما العجز والكسل استعاد منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عود بك من العجز والكسل. فهذا لا يورد, لا يورد الأمة إلا الاماني والأحلام الخاضعة ولا يفيد شيئاً وبهذا عرفنا سيرة هذا الإمام العادل والملك العظيم ذو القرنين رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد